أعوذ بالله السلام عليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رسوله صلي لهم وسلم وسيده على هذا النبي العربي الأمي وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعده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 وأشعر أنني أتكلم سريعا رغما عني فإن من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار زي يعد كبريت والله ترطف تمر ساعة هكذا فأنا أشعر وأنا أبادلكم أو أتكلم سريعا أن الوقت يمضي سريعا لكن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يبادك لنا ولكم في الوقت التقيت بكم أيها الكرام مع قصتي أو فوائد من قصة نبي الله إسماعيل كجزء من سلسلة فبهداه مقتده وأسأل الله جل وعلا كما عودتكم في كل لقاء أسأل الله جل وعلا أن يعينوا إياكم على الاقتداء بهؤلاء أنبياء لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم كما وعدنا ربنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أيها الكرام الأحباب نبي مبارك إنه النبي الله إسماعيل مبارك أينما كان بمجرد أن ولد وصرخ وضرب بأرض برجله الأرض أكرم الله جل وعلا الأمة بل والعالم كله بخروج ماء طيب هو طعام طعم وشفاء سخن سقيا لمن يريد أن يشرب وطعام لمن يريد أن يأكل وشفاء لمن يريد أن يستشفي بإذن الله سبحانه وتعالى نبي الله إسماعيل كان مولده آية وكان نبيا صادقا قدم الله جل وعلا صدقه قبل أن يقدم التزكية بالبوته ورسالته وهذه لفتة مهمة جدا قالت معنا في اللقاء الماضي فقلنا اسماعيل الصادق على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام اسماعيل الصادق قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان وكان رسولا نبيا فلك أن تتخيل مقدار عظمة الصدق عند الله جل وعلا ومكانة الصدق عند الله جل وعلا إذ يقدمه الله جل وعلا على منزلة النبوة والرسالة ومن ثم فهذه رسالة للجميع أن يكون من الصادقين وإن عجزت أن تكون من الصادقين فلا أقل أن تعيش وأن تسير وأن تجلس وأن تصاحب الصادقين لعل الله جل وعلا أن يرزقك الصدق كما رزقهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا, وكونوا مش من الصادقين لا، وكونوا مع الصادقين. فلو كنت مع الصادقين هذا سبيلك إلى أن تكون من الصادقين. نسأل الله جل وعلا أن يعينا ياكم على صدق النيات وعلى صدق الأقوال وعلى صدق الأفعال. إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. إسماعيل الصادق. ثم إسماعيل الخير. ثم إسماعيل البار. ثم إسماعيل الحليم الصابر. ثم إسماعيل الصالح نبي اتصف بصفات جليلة كريمة من أجل الصفات أن الله جل وعلا على زكاة فيه حرسه على أهله على زوجه على أبنائه قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي وذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية فحصل حصل على الرضا لأنه كان صادقا ولأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة الله بإذن الله كما قدمت لكم من قبل يعني منذ فترة طويلة ونعيدها الآن على الشاشات رسالة إلى الشباب وبعدها رسالة إلى الفتيات سأقدم بإذن الله جل وعلا رسالة إلى الأزواج ثم بعدها رسالة إلى الزوجات إن أحيانا الله جل وعلا لعلي أساهم أو أدلي بدلوي وأسأل الله تعالى أن يرزقني لكم الإخلاص إن قريض إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه ونير لعلي أساهم في إصلاح ما في البيوت من دغائل أو شدة بين الزوجات بين الأزواج والزوجات كما ساهمت وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا له القبول عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس كما سهمت في تربية الأبناء عن طريق كرة الأعين وفي إصلاح علاقة الرجل بأبيه وأمه عن طريق بر والدي وأسأل الله تعالى الإخلاص والصدق في جميع الأقوال والفعال إسماعيل الخير اخترت هذا الاسم أو هذا الوصف الخير أغلى من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو أخذا من كلام النبي أولا كما روى الترميسي من حديث اشترط رضا عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فلو كان فيك خير في أهلك فأنت الخير بحق أنت خير الناس كما قال ذلك سيد الناس صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله احضر على نفسك إن كنت تستطيع أن تعامل امرأتك وأبنائك معاملة طيبة فأنت من غير الناس إن كنت تصبر على أباهم وتأمرهم بالمعروف وتمهاهم عن المنكر فسلف لك في ذلك نبي الله إسماعيل فأنت الآن من غير الناس بل أنت مطالب أنت مطالب إن سمعت كلمة مني الآن أن تنقلها إلى بيتك فتعلمها بوجك وتعلمها أبنائك لا لا لا بل أنت مطالب أن تأتي بزوجك وأبنائك الآن معك لينال الخير كمانك، فأنت حريص على الخير على سماع كتاب الله وعلى سماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التعلم وعلى البعد عن المعاصي وعلى تفرغ العبادة لله جل وعلا وعلى أن يزلك الخير وأنت في بيت الله جل وعلا من كتابة الخسانيات مضاعفة وهن. ذكر الله جل وعلا لك في الملأ الأعلى وعن نقوم الملائكة استبشارا بما تسمع أو بما تكون في بيت الله جل وعلا يا آخر الفضائل التي تحصلها وأنت في بيت الله جل وعلا فلتكن حريصا على أبنائك وعلى زوجك كما تكون حريصا على نفسك فين ابنك فين أطفالنا أنا في شباب وشير في رجال فين الأولاد فين الأولاد من سن سبع سنين وانت طالع أو أقل من ذلك فين؟ بيذكرهم؟ بيروح الدرس الخصوصي كم ساعة في اليوم؟ خلي ده درس خصوصي ساعة في اليوم من المغرب العشر صعب يا خنة؟ لو كانت بقول الدرس الوقت تعالي أقول لك خط العقدة في الله <تصفيق> والله يا إخواننا أنا أعلم بيتا طيبا صالحا وذكرت ذلك على ما سماكم أعلم بيتا الوالد معادي بلوم معادي بلوم ويعمل موظف بسيط جدا براتب بسيط جدا والأم لا تقرأ ولا تكتب الأم لا تقرأ ولا تكتب ورزق الله جل وعلا أبناء ما أخذوا درسا خصوصيا أبدا ما أخذوا درسا خصوصيا أبدا وأتم الأبناء جميعا حفظ كتاب الله جل وعلا قبل أن يتخطوا 11 سنة الأربع أبناء حفظوا كتاب الله جل وعلا كله قبل 11 سنة وتخرج الأول في الثانية العامة وكان الثاني على الجمهورية مش على المدرسة ولا على الحارة ولا على الفصل الثاني على الجمهورية ودخل الجامعة في كلية الطب وكان الأول على كلية الطب وإلى الآن تخرج العام الماضي وما أغدى درسا خصوصيا أبدا في حياته، لا في كلية ولا في مدرسة ولا في أي مكان في درس خصوص خارس هتقول طب أبو بتذكره الأبو معد بلو مش فهم عاد أبو بتذكره لا ولا ولدك فالقرآن دين الله جل وعلا يحفظ لك أبنائك بإذنه صلى الله عليه وسلم وأحفظك هذه الكلمة احفظها مني الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم الناس في مساجدهم والله في تربية أبنائهم الناس في مساجدهم والله في توسيع أرزاقهم تعال هات ابنك معاك ما تحفرش درس خليه في بيتي لا يجي لو ألا وسترى بركة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الطعام وبركة في الحياة وبركة في كل شيء وستسعد بابنائك فالابن الأول تخرج من الطب الأول والثاني طب أسنانه والثاني كلية برضو من الخمة كل واحد معاه مرتبة الشرف مع مرتبة الشرف وأسأل الله تعالى أن يبارك لهذا الرجل ولهذه المرأة في أبنائهم وأن يبارك في أبنائنا وأبناء المسلمين هذه أبنائك ما لتكون مختدياً بنبي له إسماعيل كان يأمر علىه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية كان الله جل وعلا قد رضي عنه إذ أنه يعني يبدأ بالخير من يعود شعوزين يا إخواننا إن الوالد تعب الوالد والله هذا الأحصر عيالك يا أخي تعبيني مزهقيني الدنيا مزهقيني مزهقيني مزهقيني معيني مفيش حد يطفوع لم يدانه قاعدين في شقة محادش قاعد فيه كل واحد يتركب عرمية محادش الجدمة كل الليوم بطفوع ياخدوه أحسن أكله أحسن شرب أحسن لبس. هو ده السبب هو ده السبب أن الولد متعود كل حاجه قدامه برضه عاوز يبقى نجاحه قدامه مستاني بقى أن أبوك أمان يسائل علم يسقي علم لا لابد أن يتربى الابن من البداية على الاعتماد على الله مش مارك على النفس على الله وهنا في بيت الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فنبي الله إسماعيل كان من خير الناس إذ أنه كان داعية إلى الله وأول دعوة في بيته كان آمرا نهيا وعلماءنا يقولون إن النخلة العوجاء اسم العبرة دي إن النخلة العوجاء خيرها في أرض غيرها فهمت؟ إن النخلة العوجاء خيرها في أرض غيرها لو أنت عند آه عندك نخلة زراعة أنت بنفسك وبتسقيها وتعمل فيها كل عسليمة التمر ينزل فين البلح ينزل فين ينزل عندك في بيتك إنما لو نخلة عوجاء انت بتسئ عندك وبتتعب عندك وبتوضي عندك والبلح بواب حتى تاني فإياك أن تكون نخلة عوجاء بل كن صاحب خير يضربك الله جل وعلا مثلا بل ويضربك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا كنت مؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صاحب خاري من حديث ابن عمر إن للمؤمن مثلا إن للمؤمن مثلا شجرة لا يسقط ثمرها أخملون من هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام زي شجرة موجودة قدامكم لا يسقط لا يسقط ورقها لا يسقط ورقها في ايه فخاض الناس في شجر البوادي قال ابن عمر وحدتني نفسي أنها النخلة واستحييت أن أقول ذلك للنبي عليه الصلاة فقال النبي هي النخلة يبقى المؤمن زي النخلة فكل نخلة يسكت الثمر في بيتك في بيتك كثير من الناس ولكن بل من يدعوا الى الله ممن يدعون إلى ما يجلوا عليه لا يبداون بآبائهم ولا أماتهم ولا إخوانهم فربما تجد اباء بعيدا عن الله جل وعلا يلفذ لا لا عم بيكلم مين يا عم مفيش فايده فيدعو الناس جميعا إلى ترك التلفزيون ويترك اباه امه قدام التلفزيون طول الليل والنهار بتعصي الله أجل وعلا ولا تحافظ على الصلاة وهو لو مش في الشارع أي ناس ينوم تعالوا صلوا ليه ما قلتش لابنا في البيت ليه ما قلتش لأمك وبيت البيت باللين والرحمة والود والتدرج والمعزة الحكنة ولكن ابدأ بمن تعول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصيحين وابدأ بمن بمن تعول فإذا تعلمت علما الآن على طول حط في زينك وإنت بتسمعني آل أنا سمعت عين إسماعيل الصادق وإسماعيل الخير وإسماعيل البار وإسماعيل أروح على طول أحفظ الكلام ده وحط بزهني تحت كل كلمة ثلاثة أربع كلمات أروح البيت أقول لهم أنا سمعت كذا وكذا وكذا علم أبنائك علم إخوانك لتكون خير الناس لماذا لا تجلس وأسأل الله تعالى أن يعين ويقم على ذلك لماذا لا تجلس مع أبنائك جلسة أسبوعية أو عمية منتظمة ترجع البيت كده تشوف ابنك ابنك هو وانت نازل تصلي ما سيبوش تقولوش تعالى وراي والودي يقف على الباب يلعب وخلاص وترجع البيت تسأل الزهبة احنا طبخيني النار هنأكل ايه فين السلطة ما ساكنتشي اللي للمخل و... وما سألتهاش صليت الظهر الجماعة طب صليت الظهر بغشوع طب انت كنت ربنا النار بعد ايه طب انت قرأت القرآن وهذه نحتاجها جميعا ونقول هذا الكلام لي ولكم أقول هذا الكلام لي ولكم فالنخلة العوجاء ثمروا عند غيرها فلتكن نخلة مستقيمة لتكن مؤمنا فابدأ بمن تعود فنبي الله إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة أسف تفيه من الناس يقصرون في أمر النساء بالزواج والأسف النساء بالذات هن يعني في البيوت مقصرات في الصلاة على الوقت هذا واقع الرجل ينزل يصلي يعني في أذان وفي إقامة فمرتبط وقت هي هربت تصلب بالبيت طب بصلّي كمان شوي طب بس لما حط الروز الأول بس وي... ويبدأ يترد الأوم واطع ليه وراح صلي طب لسه بس السلطه متعامل السلطه ويجي الاخ طب نقدم له طب نأكل بس وانت عارف النبي عليه الصلاه بيقول يعني اذا حضر الطعام ولا وال... وال... وص... يبقى لازم ايه اقدم الاكل الاول عشان تقدم الاكل طب اريح بس ظاهري تفرد ظهرا يروح على الصلاة كتير من النساء كده والله ده واقع يعني كون النبي عليه الصلاه حين سئل عن خيري العبادة أو أي العمل خير قال الصلاه على وقتها الكلام ده للرجال بس ولا للرجال والنساء للجوا النساء فلا بد للرجل أن يتعيد مرأة، أن يبتوا مرأته بطاعة لله جل وعلا. أم تصلب لي؟ إذا أردت أن تكون من خير الناس أيقظ رضاتك معك. بس برضو يعني إيه بالراحة. مش تبقى نيم على السرير ده، نيم على السرير. ويا رحم الله رجل قام يقف ينام على السرير. ما تقوم بقى قوم ميم هو لا. لازم تكون قدوة أنت الأول رحم الله رجلا اسمها الحديثة رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء أنا عاوزة اسمها الحديث رحم الله رجلا قام من الليل يبقى هو آمن الأول قدوة فصلى وصلى الأول لأنه ممكن تكون صلي صليت الأول ممكن هي لما أنت تقوم تتقلب ما تلاقيك شيء تغير تقوم تصلي معك طب اتقلبت وعملت ممكن أنت تبدأ تصلي تسمع صوتك تغير تقوم تصلي يبقى دي الموعبة غير المباشرة يبقى قمت وصليت وأيقظ امرأتك يروح بقى عاوز الخير له وأيقظ امرأتك أومش انا زوجتي منك لا ما يفعش باللين والرحمة بالود إذا كيرها بالله جل وعلا أمي عشان ربنا يكتبنا من الذاكرين الله كثيرون والذكرات اصل النبي عليه الصلاة اذا قام الرجل من نومه فصلى مع امرأة ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذكرات تعال صلي مع أول أوركعتين عشان نكتب من الذاكرين الله كثيرا والذكرات تنزكها بالله بالرح أومش طب طب عليه ما فيش مانع تقبلها قبلة بين بين ما تزودش عشان تصلي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقض امرأته فإن أبت فإن أبت ايش من أولها فإن أبت نضح في وجهها الماء ده الكلام ده ايه له أبت وبعدين نضح انا عملك عمري عشان ما تخدينيش ابداهي اهو ايه دي تبلق مياهي اتسقط ايه اهو ما عامل كده اهو بس مش صادق رسول الله لا والله العظيم يقالنا واحد من الاخوة بيقول ما بيتمشي مبرح قال لما صحيت زهقتني وصحيت على الهوار ذي لله دي بقى أنا بجهز جنبي هو لا يبقى مش مخلص يبقى هو عز بيصحيحة مش لله انتصار للنفس طيب بيصحيحة مش عشان ياخد الأز لا ده عشان يعني اقمدهاي وعاوز يطلع اديها فيها ما هو يريد أن يطلب رحمة الله على بهذا العمل والرحيمون يرحمه رحمة رحم الله يبقى رحم انت الأول يبقى رحمه انت الأول و... والأخوات بالذات يعني أنا ببله ما أكتشف هو هو يعني هو اللي عمل فيها وقامت مداي هتعمل يعني هتقول أنت طلق إنما مشكلة فيه هو لو جات صحي وقامت نرفز وفلاك النوم مغضبة أنا ما العواقب بقى ممكن يكون اللي جنبه يفتح ذمك إن شاء الله يعني يهدي يعني رجال المسلمين ونساء المسلمين فأقول لك أيها الرحبين أنت مسؤول أمام الله جل وعلا عن امرأتك ارضنا الخير وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح بخاريه من حديث الأم سلمة كان يقوم من الليل فيصلي ثم يرجع إلى نسائه فينادي عليهم من يوكظ صواحب الحجرات لكي يصليه من يوكظ صواحب الحجرات لكي يصليه ثم يكون النبي صلى الله عليه الصلاة رب كاسية في الدنيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يعني كومي ليكسوك الله جل وعلا بالخير يوم القيامة فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويخوف. وكان يقوم وينادي على الأمة جميعا جاءت الراجفة تتبعها الراجفة يوكذ النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة وينادي عليهم جميعا ليذكرهم بالآخرة قوم سفوا أخدامكم بينادي الله جل وعلا فسوف يأتي يوم طويل تقف بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس رب العالمين قوم الآيات لتجلسوا هناك على منابر منه اتعبوا الآن ليظلكم الله جل وعلا في ظل عرشه يوم القيامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس جميعا فقبل أن يوقظ امرأته يستيقظ هو وقبل أن يتكلم يعمل هو صلى الله عليه وسلم فكما يقال كانت عباراته تسبق عباراته وكانت أعماله وأفعاله تسبق أقواله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة أهله كما كان نبي الله إسماعيل كذلك كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية روى البخاري في صيحه من حديث عبد الله بن عباس وهو حديث طيب. يعني نتناوله طوال قصة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أم إسماعيل أقول هذا الشيء بس عشان تعرف الزوجة يعني تأثيرها ازاي وتدعوها إلى الله ازاي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم إسماعيل قال وهي تحب الأنس ونقول للزوج اللي عاوز يكون في خير في زوجته الزوجة العربية بالزد تحب الأنس خيركم خيركم الأهل يعني إيه؟ كلمها يا أخي مش طول النهار في الشغل وبعد الشغل بتروح تتغدى كباب وهي شعبة تأكل فول في البيت وب... وبالليل تروح تقعد على المقهى أو تقعد في الشارع أو تقعد مع أصحابك أو تقعد وزيبها في البيت مع العيال تبقى هي تهقانة في النهار مع العيال وسهقانة في الليل مع العيال وسهقانة في الظهور لعرفة نام ولا عرفة تأكل ولا عرفة تأكل من العاية البيت بالنسبة لك البيت أصبح وخلاص فندق و اللي فيه خير أول الخير يكون فيه خير في أهله يعني كده وانت بتشرق قبات عصير يبقى نفسك تشرب زوجتك وعيانك معك ثم تجيب كيس معك وتروح البيت تدي ده اللي فيه خير اللي فيه خير لو حتى دعي بره وهو بياكل يبقى نفسه يأكل عياله يأكل زوجته لو أخذ غذاء للقلب من دين الله صلى الله عليه يبقى نفسه يعلم عياده ويعلم زوجاته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا في أحاديث كثيرة جدا منها مثلا حديث أبو أمامة المشهور واللي هو الحمد لله يعني انتشر الآن على المساجد وجزا الله خيرا من ساعد في انتشاره حديث أبو أمامة وقد روى الطبراني وصحاه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه يا ابا اماما الا ادلك على ما هو خير لك من ذكرك الله الليل والنهار قلت بلى يا رسول الله قال تقول الحمد لله على ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض الحمد لله على ما اقصى كتابه والحمد لله على ما اقصى كتابه والحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وتسبح الله مثلهن يعني تقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملأ ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عدد ما أحصر كتابه وسبحان الله علم ما أحصر كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملأ كل شيء شو باب أنبق عليه هو الشاهد قال النبي أرسال تعلمهن يعني يا أب ajomama وعلمهن عقبت من ببدك تشتعلم خلاص لا عيالك علمه حفظه ف متنازل المسجد ابنك معاك في إيدك قول يا ابنك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قولي برضو دعاء اذهب المسجد تقولي مرة تنين ثلاثة خمسة عشر لابنك هو نزل لوحده بيدندي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو ده الخير هو ده الخير هذا خير الناس داخل المسجد داخل البيت حكيت بقى ان البيت اصبح فندق للعيال الوقت يرجع الساعة 12 الأم تحط الأكل في الغد عشان عنده درس. يجي الولد الثاني الساعة واحد. عطوا له الأكل عشان عنده درس. يجي الولد الولد الساعة اثنين. عطوا له الأكل. والأم ما جالاش نفس. مش عارفة تاكل مع ذا ولا مع ذا. نايتوا في الأكل تأكل هي الساعة خمسة. لا لا لا. لازم تاكل مع ياله. عشان هو أنت تأكل بتربي. لولاد ما حد سويت يدوا الأول قبل أبي. لأنه هو كبير. والنبي صار قال البرد تومعت يا بركم. الولد يجي يجري يخطف حتى تعيش قل سنة أبني. البنت تيجي تشد المعنى وتحط إلى فروق استن يا بنت ما تأكلش الأول أبل أبيك يبدأ الوالد يقول بسم الله مين يا أولادي لا بسم الله اللي ينسى يقول بسم الله أول وآخرة مرة اثنين ثم يتعلم الأبناء هو ده خيركم خيركم لأهلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذا في ذلك صلى الله عليه وسلم وأنا علي أذكر إن شاء الله تعالى في رسالة إلى الأزواج تفصيلا لهذا في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم دخل على امرأته في سنة النساء أنها كانت عائشة لكن حديث البخاري ما بين من هي لكن في سنة النساء بين أنها عائشة فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذ جاء خادم لأم سلمة وفي بعض الرويئات لسودة هذا أيضا ليس بالبخارين فجاء بصحفة فيها طعام فقدم قدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت عائشة رضي العناء أخذتها الغيرة يعني أنا مش عارف أكل النبي في الليلة بتاعتي انت بعتاني أكل ما عندك ده في زناء غيره فبدوا صنعت أغذ الصحفة وكسرتها النبي عليه السلام بد أن يغير ماذا صنع علي السلام أوقف القادم انتظر وأخذ النبي بنفسه النبي يلب الأكل النبي ينزل ويلب الأكل ويلب الإنان المبسور علي السلام برفق لين ثم جاء أو جاء بصحفة أخرى لعائشة ودفعها للخادم ثم قال غارت أمكم غارت أمكم طب دا بتاعته خلاص تغلط الهاتف المصلح والذي يصلح هو الزوج ولكن برفق النابع سنقول لرفقا بالقواريس الزوج عبارة عن ايه قرورة يعني ايه يعني ازازة لما تجيب كده صنية فيها كسرات هاد موقع تدال وزا صغير في تكسر تمسكها انت برفق خلي بالك وبتحطك حتى بعدش وقاها لان لو اعطي كثر الزوجة كده قرورة بالراحة يعني النبي عليه الصلاة كان يقول معلكوا الصوت حيث يراه أهل البيت ان شاء الله انا معلق عصائي لسه ما مش لقي صوت يعني صراحة معلق عصائي معلكوا الصوت هيدي أهل البيت علق صوت صوت يعني ايه الكرباج هل تعرف في يوم من الايام بس بقول لك النبي عشان كده يعني علق الصوت حرام عليك هل تعرف سمعت مره ان النبي ضرب زوجته مش ضربه بالكرباج لا تعرف انه ضرب زوجته اي ربه تعرف انت ما فيش بس هو يعني ايه تعالوا بس يعني حصل هذا تبصيله بس بس إنما تضرب لا ما تضربش حرام تضربها بالصوت حرام حرام فعلا ما, ما تعمل النبي قال فضربهن ضربا غير مبرح إنما ضرب الصوت حرام حتى لما سيدنا أيوب حلف إن يضرب زغته مئة عصايا ربنا قال وخذ بيدك يا ضغتا فاضرب به ولا تحسيت تضربها ضربها متى هات كده يعني ايه ميت عوت واربوتهم مع بعض وعمل كده بس خفضة بس ولا تحضر فخليك رفيق خليك رفيق لي مع الزوجة بالذات رفقا بالقوارير خير نبقى عليه الصلاة والسلام كلام حلو هاي خوال الله نبقى عليه الصلاة والسلام اصدقى النبي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على مرأة اليوم يعاوز بس يعني اللي متجوز مين فالمتجوز جير فعيد جير بس يعني, يعني أغلبية أغلبية أغلبية أغلبية خالص اللهم زوج كل الحضور انت خايفين السمعين تحت اخي اللهم زوج كل من لم يتزوج ومن تزوج بارك له في زوجته يا رب العالمين <تصفيق> نساء اخونا نلتقي يتشرف فوق الراس يا ابو شباب اجتماعك طيب رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير كان النبي صلى الله عليه وسلم بأجأ أمي كان يعامل أزواجه بالرفق واللين. موضوع كده نقول إيه قولي ده ليه؟ عود لله يمسيط الله نرجع ف نقول النبي علق الصوت ها. علق الصوت ومضربش به في مرة من المرات اختلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة النبي اه اختلف مع عائشة انساء يبتن غاضبات على النبي عليه الصلاة والله. بل كن يرفعن أصواتهن على النبي عليه الصلاة النساء فacey من مرت النبي عليه السلام اختلف مع عائشة فقال لها النبي عليه السلام أترضينا من حكم بيني وبينك؟ ترضي من كنا يحكم بيننا؟ قال أبي. يعني إيه؟ أبوي. آه، وصف يعني. يعني هيك على طول قل له أنت غلط. يعني تفكر كده؟ قالت أبي. قال وصي. خلاص أنا أول برضو أبيك. فجاء أبوك. فدخل أبوك. فقال النبي أسلم لعائشة. قدام أبوك الحكم اللي في النص. تقولين أنتي؟ أم أقوله أنا شوف أنا بالنبيع شوف الليدي ولا من اللي يحكي الأول مالاش بقى إخراس المكالم إخراس لا إنه عصد تقولين أنت أم أقوله أنا قالت شوف بقى قول أنت ولا تقول إلا حق تقول له قول بس وعا تكتب تقول لحصل بالضبط كن ولا تكن إلا حق فهم أبو بكر أن يلطمها إنه تجئولي النبي ما يجبش النبي الصادق الأمير له كل ولا ده إلا حقا فهمنا أبوكر أن ينظمها فوقف النبي أصب بينه وبينها يعني وقف في مصري من حاجة زيان أبوها يضربها تتقولي الكلام ده للنبي فوقف وقال النبي إنما جئناك لتحكم لا لتضرب أو لأني تضرب فولأ أبوك مشي أو مشي شو قال لي النبي نظر النبي إليها وابتسب ثم قال أما رأيتن وقد منعتك من الرجل، شفتي كان زمانك مديك أنا من الوقت أنا العجت، أنا العجت، فضحك النبي وانتهت المشكلة خلاص خلص, خلص. نهيت خلص المشكلة، لا صوت ولا عصايك ولا محرومة مش عارفني إيه وخاف كذيش، فرجع أبو بكر يلب مشي رجع شوي وري لا وبتحكم. ريحه <سؤال> بيضحك مع السيده عائشه فقال ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام وعائشه هل اشربتمان في سلمكما كما اشربتمان في حربكما مش تقولون أنت صرحته يعني جبتني بالمشكلة وما لما طرحته قال النبي صلى عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا يعني غلطنا احنا طرحنا الحمد لله واشرنا في ذلك فهكذا كان النبي عليه الصلاه خير الناس يعامل اهل يامر معروف وينهى عن المنكر شوف اللين ده شوف الود ده إنما إذا قصرت إحداؤلن في طاعة يعرف الغضب الشديد في وجه النبي عليه عليها إلا طاعة إلا أن يتقترب معصية أبدا لين ورحمة إنما مثلا تروح البيت الآن مثلا الظهر يا نسيت الظهر طب حاسة اللين لا لازم تول اللين تعليم ممكن يومين تنظمت عاكمل لجاي لك نفس تأكل ولا جاي نفس تتكلمها لازم تبينها كده مش لما الطعم اللي انت جابونا بديد اتقطعت عد منها وعدت متعاكمل ولما الصالة راحت قلت لها يا رب الله غفور رحيم لا لازم تبين الحزن والزعل والغضب والضيق والضيط ان تعمل معصية فأرقد رؤيت النزيل من الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقف النبي يوما يتكلم عن صفية صفية بنت حيي وكانت جميلة جدا صفية بنت حيي كانت جميلة جدا من ذلك لدرجة الصحابة لما شفوها بعد فتح خيبة قالوا لا تصقع هذا إلا زوجة لنبينا يمين لو الندم غداسا الشكل عليه ك جدا رضي الله عنها وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجمل فجت لثم سنعيش على حميرات جميلة غارض فألف النبي صوفية حسبك من صوفية هكذا أنت صوفية هي البصق اللي لل... ال... الأزع علي أيوة زمان قلت كده يعني بتعمك كده ما كلمتش لا أريك شيء سيارة هي عملت ايه تسور الميدة بس انت مبسوط بصفية حسبك من صفية لكذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وعرف في وجهه ثم قال لها لقد قلت كلمة يعني قال الكلمة لا أريك قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما تجد بالمعنى بتاعنا كلمة نجس بحر فعلا وغضب النبي عليه ربما شديدا شوف النبي عليه الصلاة اللي كان لديه معاه اللي كان يوطي يقول لا اطلعي فقصاري تقف برجلها فوق جد النبي عز عشد تتفرج على الأحباس هم من يلعبهم ويقول لا كيفا يا أفرقتي تقول لا بعد لس خليك وط تقولوا والله ما بي حاجة إلى أن أرى مش على الفرق ولكن أريد أن أرى منزلتي عند النبي تقول لا مش على الفرق بس عاوز أشوف فأيستحملني ولا لا شفايا نس النبي عليه الصلاة والسلام ستين سنة يوطش ستين سنة يوطش والسيدة عائشة العشر سنوات لأنها حداشتها توقف على ديره وتترك عليه الصلاة والسلام وما ذلك لما تغضب يغضب عليه لما يحصل حاجة تغضب الله صلى الله عليه. يغضب النبي عليه عليها واسمع هذا الحديث تصعي حين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى تسلم دخل عليها يوما أو أراد أن يدخل عليها يوما فإذا عائشة قد اشترك يعني زي استاره كده او فرشه فيها تصوير فوقف النبي على باب البيت قالت فاشترط الله عليه ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعجبت في وجهه الكراهه ويف على باب ليه بس مانيش داخل طب بس ادخل الكلب مانيش داخل ده؟, ده معنى كلام النبي عليه الصلاه ثم قالت لما سير كده قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله مما أذنبت قلنا عملتي. تبت. ندمت خلص. وشافت وجهه يعني عرف عرفت وجه الكراه. قال النبي لها عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون يقال لهم أحيو ما خلقتم ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. لما جب بس حاجة صورة على إثا. ومالي سهو جبانا تروح لأخ تلاقي علق صورة ليت الدخلة معالها في قط الانترين تشيلها بس بالراح بس أنا, انا قلت لها اما قنعها بس تقتنق واشتنق لنبي ما دخلش ومعلق الصورة الست متبرجة وهي الوقت محجبة يابني يا شيل للصورة وممكن بقى تلاقي واحد يدخل يقول للضيفة ايه رأيك عرفت نائي هو ده الرجلي اللي عرفت نائي ولي تفرج على زوجتي هي بضاعة بتتفرج على الناس محمول بتقول له حلو يقول عرفت نائي وهو اللي اللي عمالها في الانتراجة كده بقول شده بقول الناس السوق زوجتي وهي متبرجة وإن لله وإن إليه راجعه فأقول للك أيها الأكل حبيب إن الخير بحق هو الذي يحب الخير لأهله وإن بدأ فليبدأ بأهله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيحين نهيز بن عمر كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رعيته وقال أيضا في الصيحين حديث مع بن يسار ما من رائن يسترعيه له رعية فيموت يوم يموت وهو غاشة لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كن خيرا لأهلك يحكك الله جل وعلا مع نبيه إلي إسماعيل الذي كان خيرا لأهله قال تعالى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ثم من أجل وأوضح بل من العلامات البينة الواضحة في نبي الله إسماعيل البر والحلم إسماعيل البار إسماعيل البار إسماعيل البار عليه الصلاة والسلام نبيه الله إسماعيل كان بارا رزقا من الله جل وعلا لأبيه البار فإبراهيم كان بارا كما لا يخفى قال لأبيه المجرم الكافر العاصي الذي يريد إذاءه بل رجمه وإخراجه وطرده من بلاده يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي فرزق الله نبي الله إبراهيم ابنه إسماعيل الذي هو بار أيضا فقال نفس قال نفس الكلمة يا أبتي يا أبتي فعل ما تؤم نفس الكلمة فكان إسماعيل بار روا البخاري من حديث عبد الله بن عباس في حديث ابن عباس الطويل أيضا أن نبي الله إبراهيم قال لبني إسماعيل يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال إسماعيل فاصنع ما أمرك به ربك رتول يعني قال إبراهيم الإسماعيل وتعينني قال إسماعيل وأعينك قال إبراهيم فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا إلى أن قد فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انا متخيل خاله ومكي قالك تعالى اقعد معايا في وادي النطرون قالك كده قالك تعالى في الصحراء نقعد الحته دي عاوز ابن بيتي نادي في الصحراء الثجانيتي أظهر في الصحراء لا ومش هنا كمان يقول لك أنت روح هاتي الطوب أجيب مني الطوب كسر من الجبل وهات وهذا اللي حصل وادن غير اللي يزرع هنا جبل وهنا جبل وحيطي الصحراء وبعدين يقوله هنبني هنا بيت إزوج ما تكلمش قال له خلاص تعيني أعينك أجيب الطوب أجيب الطوب أشتغل أشتغل أحط الطوبة تحت رجلك وامسكها أهو أمسكها وأحترق لك طوبة أحترق لك الطوب فلما ربنا أمل سمعنا وطعنا ربنا تقبل منا إنك أنت سمعي بنا البيت ثابوا مشي ثابوا مشي ورجع شباء البر أيضا في صاحب خالي قال إسماعيل لامرأته لما رجع إسماعيل يخرج يعمل عمل ورجع فقال لامرأته وقد آنس شيئا هل جاءكم من أحد في ضيجة والآن؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا ذكرت وصفا لأبيه إبراهيم فسألنا عن عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة قال إسماعيل وزوجيه فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك بس غير عتبة بابك قال ذاك أبي وأمرني أن أفارقك فالحاقي بأهلي فطلقه رطول بيكيش بقى واحد عزق يخطب. قولي بس هو مش وافق عليها وام مش طايقاها بس انا بحبها اعمل ايه تعمل ايه ده لو اتزوجتها اقول لك اللي فين اسم العمل فما بالك انت لست اصلا ما قربتلهاش جيت اجي ضري سيبها على طول ما تفكرش بحبها ولو بتحبها عبد الله بن عمر تزوج بفراة واحبها ثم امره عمر يطلقها فذهب يشتكيه الى النبي عليه الصلاة يا رسول الله إن أبي زوجني وأحببتها ثم يأمرني أن أفرقه قال اطلق المرأة قال لك طلق هنسيبها كده مش هعلق مش هعلق عليها لكن بقول لك انظر إلى إسماعيل البار ثم رجع إسماعيل مرة ثانية إلى بيته بعد أن تطلق الأولى وتزوجها من أهل هذه البلدة تزوج ثانية فأتى إلى امراته فسألها نفس الحديث تكرر فقالت المرأة الثانية نحن بخير وسعة وأثنت على الله جل وعلا وقال لها ما طعامكم قالت طعامنا اللحم قالوا منكم اللحم كل يوم فلما رجع سأل إسماعيل زوجه كما يعني يعيد السؤال قالت يأمرك يقول أبوك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال هذا أبي ويأمرني أن أمسككي هيدا الزوجة تأكل لحم مش تروح عند أبوها ما مش أكل أنا بكل تحرك زوجة كان يعني الشيخ بصراك زكر قصة أثرت إياه كفية جدا والله. حفظ الله تعالى بيقول مرة. لقيت شيء زوجته يعني على كفرح منتهى الود والرقة والأدب وال... فأنا عجبت قال له الزوجة دي قال له, ليه؟ قال له أنا عشتي كانت بسطة جدا كنا يعني بنقب نشوف اللحمة دي مثلا في السنة مرة في قيد الأضحى ومسلا الفرخ كل شهر ولا حاجة وخلاص لما كانت تروح تزور أبوها وابوها كان ميسور الحال يقدمونها لحمة ذو بقى مش راسة مش طيقة لحمة فأبوهما يحسوا أنها منعبة مرفها قال له فديق فوق راسها هي بزوجة مش طول ما يمشي في الشارع أو في الشجل أو في البيت وفي الجرائم يعني إذا أكل مش عارف إذا شرب تف وإذا أكل الكف ولا يرد الكف زي حديث أم زرعة الطويل ده عادة كل ما عاد يشتم والحمد لله الحديث يعني نصه اشتيمة ونصه تسكية يعني نص النساء مدحنا ونص الثاني ذمبنا صلى الله عليه يبارك في أزواجنا وأن يهديهم لنا فنادى الله إسماعيل كان برا قال تعالى وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قال تعالى وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَفِرَ بَيْتِهِ الْطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّلُوَى نَبِيُ اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ كَانَ بَرَأَ كَانَ براً طيب أنا عملت إيه طيب استنى بس على طيب نتقال ربنا لإيه طيب قوله أنا عرف إيه أنا فعلتك في حاجة لا لا لا ربنا قال لي كيف خلاص إيتني أعمل إيه خلاص أحط إدمالي بالطرابة إيتني حاضر يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين شوف الآن فلما أسلم الكنين سلموا الأمر إله وتله للجبيد وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين هو ذا الحلم هو ذا الابتلاء الشديد الذي ظهر فيه حلم إسماعيل كما قال الله جل وعلا في آخر آيات إن هذا لا هو البلاء المبين هو ذا البلاء هذا البلاء الذي يحتاج إلى حلم وإلى كل صد كما ذكاه الله جل وعلا قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين الآية خلنا نفس كلامك عنها يعني ربنا يقوله رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم حليم يعني ربنا زك إسماعيل أول من ذاك إسماعيل هو الله سبحانه وتعالى إني ده إسماعيل إني ده حليم فلما بلغ معه السعي تخيل أب يجيله عيل بعد التمانين بعد ما دعا ربنا عشرات السنين نفسه عيله جاله عيله وبعدين ربنا يأمره ونتبهه امتى لما يفرح به مش يقول السعي صغير لا لما بلغ معه السعي لما بدأ يولد يتنطط ويلعب ويقول له أبي ويجيب له الحلويات والداد يتحك ويتكلم كلام يدحك أبو يعني لما بلغ مع الساعي لما بدأ يفرح بي ويتهن بي ويسعى بي ويبتقر بي والواضح إذا يحفظ الكتاب ويسمع الجمل فالولد أبوه, أبوه بص بي فلما بلغ مع الساعي قال يا بني إني أرى في المنام في المنام وغايته قل لي لا رؤيا الأنبياء رؤيا الأنبياء حق إني أرى في المنام أني أذبحك مش أني أقتلك ممكن أني أقتلك يزقه من فوق الجبل وخلاص أني أقتلك مثلا يخط صمه في الأكل ويسيبه ويمشي خلاص لا إنما الابتلاء المبين العبرين الواضح أني أذبحه يعني أجيب السكينة وأذبحه يعني حتى في بعض الأقوال فلما أسلم وتله للجابين قالوا إنه ما قلبوش على وجهه إنما وضعه على جنبه لأن ما أمره أن يذبحه والذبح لا يكون إلا من فوق النحو بعضهم يفسد قاله كده إنه ما قاله مش على وجه لحقه على جنبه فالله جل وعلا يقول إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وفي قراءة فانظر ماذا تري يعني انت ربنا هيرى منك إيه يعني أر الله منك خير فانظر ماذا تري ماذا سترى ربك؟ من إسلامك لله وإخبارك على الله فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وشتان بين أن يقال فلما استسلم وبين أن يقال فلما أسلم استسلام يعني عن كراهية عن بغض بإجبار بإكرار بحزن أقول لك أقول لك سلمت ونستسلمت وإنت بتكرهه من منه ونفسك تمكن منه إنما سلمت يعني استسلمت وقلبك محب استسلمت وقلبك راض استسلمت وقلبك مقبل كما قال الله جل وعلا السماوات والأرض إتيها فوعا أو كرها قالت أتينا هو ده الإسلام لله الاتيان لأمر الله جل وعلا بمنتهى الطوعية والراحة والفرحة والسعادة فأنت ترضى بما رضي الله جل وعلا لك فلما أسلم وتله للجبين خلاص مسك كذا السكينة هاي خلاص في بعض الأوقات قالوا انه بدأ يبع بس ما فيش السكينة تلما ده أنا من سنين هلاسة برضو ما تبعش في بعض الأقوال برضو قالوا إن وضع خلق الله جل وعلا على عدقه ما يشبه النحاس وبرضو محاول يذبح، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي محسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إلى الآن نختدي بهذه الفعلة في أضحينا ليرفع الله جل وعلا ذكر إسماعيل لأنه كان ضارا ربي نعم البر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة قال فسمعت خشفة فيها فقلت من هذا قال حارثة بن النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر نبي يدخل الجنة في ردوس آه لما في الجنة يسمع حد ماشي مني لماشوا أحد الجنة ده قالوا إلى حارسة بالنعمال مين حارسة؟ ده اللي ربنا أكرم بالشهادة في يوم بج دا قال الفردوس بإيه بالشهادة؟ النبي قال كذلك البر كذلك البر يعني ارتقى في الجنة إلى الفردوس بالبر ببره ولديه بل خير التابعين قويس القرني جعله نبينا صلى الله عليه وسلم خير التابعين ليه؟ لأنه كان أبر الناس يجيؤمني فالبر البر أيها الشمال تعلم البر من نبيه إلي إسماعيل ولا ترفع صوتك على أبيك واسمع قول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا وكلمة إحسان نكرة نكرة يعني كل أنواع إحسان إحسان في القول إحسان في الفعل إحسان حتى في الحركات إما يبلغن عندك لما تكبر أمك أو أبيك ما فين يبقى عندك مش معادة في شقة بعيد عنك إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أوك لهما فلا تاكل لهما أف يعني ما تتضيقش قدامهم فلا تاكل لهما أف طيب ممكن واحد يقول أنا أقولش أف أنا بزعلهم بس أنا ما باتكلمش بس يجب ويكلمه يا محمد عم نروح أو يعبئيه جدا أم تقول له يا شيل جلدي هو ما قالش وممكن يقول ما تكلمش بس ربنا قال فلا تكن لهما أفن ولا تنهرهما النهر ده بالفعل أو بالقوم كنت بزول أخي مرة فأمه بتنادي عليه يا ابن ما هو بيرضش عشرات المرات أخ فاضل مردش ليه قال لس هي عناء خفيفة وبيت كتير بردش عليه هذا من عقوق لأن ربنا ما قالش سكت مهموكي نابوك يا ابن اشتاج ما تلس عليه دايب عقوق لأن ربنا قال فلا هتاكل لهم أقفل ولا هتنهرم و وكل يعني ما سكتش وكل لهم قل له قولا كريما وكلهما قولا كريما ممكن واحد أعبائي يقول له قول كريم بس بطرقة وحشة أيوة يا سيدي أنا جيت نجعه ما تقول عوز إيه أنا تحت عمر قول لي تحت عمر بس كلمة وحشة صح؟ كلمة وحشة لأن ربنا لما قال كلهما قولا كريما قال تقوله بطرقة معينة واخفض لهما جناح الذل جناح الظل حسسوا أنك زليل برضو الظل بطريقة رحيمة مشتابه إيده كده وثم يبتأوالي سين إيدك إيدك بص جزمتك فوق دماغ لا ده مش من رحمة ده أنت تحسسه وتقول له والله العظيم أنت لو حطيت الجزم بأنه ما بيبقى أنا فغيت السعادة ده أنت أنت الترك أنت الخير أنا كل حاجة فيها بنعمة انت سبب فيها هي دي ذل ومع رحمة مثل ذل بس واغفر لهم جناح الذل من الرحمة وبعد كل ده وقل رب ارحمهما كما ربياني صريعا طبعا كلنا مقصرون في البر ونسأل الله تعالى ان يعفو عنا تقصيرنا وان يعني يعيننا وإياكم على بر آبائنا أماتنا أحياء وأمواتا رب ارحمهما كما ربياني صريعا اسماعيله رجل نبي طيب صالح حكم الله جل وعلا بصلاحه قال نبي الله إبراهيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم استجاب الله لدعوته فكان صالحا نبي الله إسماعيل كان مزكا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ففي صعيب خارم هذه سنة سلمة بن الأكوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني, بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا في صحيح مسلم حديث وثلاثة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم نترك في أخر اللقاء وإنه في وقت تسكيات ذكرها النبي صلى في قصة في كلام عن سيدنا إسماعيل هذه يقول النبي في حديثه وثلاثة ابن الأسقع للروا مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفانه من بني هاشم وفي صحيح الجامع الشيخ الباني حديثه علينا يط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربعة عشرة سنة وفي سنة أبي داود من حديث أنس بن مالك بإسنان الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداد حتى تطلع الشمس أحب إليه من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولن أقعد معكم قوم يذكرون الله تعالى من صارة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إليه من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل فلعلم الصحابة أن ولد إسماعيل هم الأولاد العظماء الكبار ذوي المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل مقياسا أو معيارا بهؤلاء وفي مسند أحمد من حديث أبي عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان له عذل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر خطيئات أو سيئات ورفع له بها عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قال إذا أمسى كان له مثل ذلك وبالصيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم يعني سيدنا برايب أقول أنا بحب بني تميم قبيلة من من العرب من عجاز ما زلت أحب بني تميم لما سمعت النبي قال فيهم هم أشد الناس على الدجال أو أشد أمتي على الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صدقات بني تميم قال النبي هذه صدقات قومنا فنسبه النبي نسبه النبي إليه ثم قال النبي وكانت سبية منهم عند عائشة كان إمرأة أمة من السبي موجودة عند سعد عائشة فقال النبي العائشة أعتفيها فإنها من ولد إسماعيل أعتفيها فإنها من ولد إسماعيل فكان أبو ريرة يحب بني تميم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم فقد نسبهم النبي إلى نفسه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إسماعيل نبي مبارك نبي صالح نبي بار نبي صبور نبي حليم نبي صادق نبي قريب من الله جل وعلا وهو بعد ذلك وقبل ذلك رسول رضي الله عز وجل عنه قال تعالى وكان عند ربه مرضية Allahuazzaalam, agar jemaah nabihih dijannah dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertabulat dari kami salam amal, dan terhadap kudri, dan kuli kuli haidah, dan mufassirullah yang kami muncul, dan masya Allah mabarik nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita katakan, ada beberapa saudara yang menghadiri kompetisi kuda kuda di hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan hadapan الله يفضلنا يعني هذا مما يحزن القلب يعني أنت الآن أيها الأبر حبيب مسؤول لا ندري لا ندري عارشى يعني سمعوني واسمعوني نحن لا ندري الزمان القادم كيف سيكون هل هو زمان تمكين أم هو زمان زيادة استضعف لا ندري ربما يكون التمكين قريبا وربما يكون زيادة استضعاف فلا ندري وفي كلا الحالتين نحتاجك أيها الشاف لو استضعاف نحتاجك أن تكون رجلا تثبت على البلاء وإلا فمن الدين فمن الكرآن فمن شنة النبي عليه الصلاة وإن كنا مقبلين على زمان تمكين فنحتاج أيضا إلى شباب رجال سينتقلوا ليكونوا دعاة إلى الله جل وعلا في شتى أنحاء الدنيا لما نفتح الصين مثلا واحد ونص مليار مين اللي يدعو دول ممكن أنت تكون مسؤول ننتدعو إلى الله فالعاش بقى يعني يضعوا نفسهم مكانة مسؤولية سيبقى من البنطلون اللي واقع واللي تشرت ترتر سيبقى الكلام ده بقى علّهم متك علّهم متك خلاص خليك راجل خليك رجل هلك رجل على أدل المسؤولية إن الله يحب معالي بأمور وأشرافها ويكره سفسافها فهلك يعني همتك فوق جلس عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن عمر مع عروة بن زبيل مع مصعب بن زبيل جلس الأربعة في بيت الله الحرام. فقال لهم ابن عمر أو قال لهم مصعب بن زبيد قال لهم تمنوا كل واحد هيبقى له صف ايه انت نفسك فيه اوه تقول شركة وسكرتيره وعربية و ورصيد في البنك وعماره وشقه على كورنيش لا لا لا شوف بقى دول تمنوا ايه دول شباب قالوا قال ما انك قلت يا مصعب فتمنى انت فقال مصعب اتمنى ان اكون واليا على العراق أن يكون حاكم للعراق. قالوا أنت يا عبد الملك قال أما أنا فأتمنى أن أكون خليفة للمسلمين قالوا أنت يا... يا عروة قال أتمنى أن أكون إماما في الفقه يقصدني الناس من كل مكان قالوا أنت يا ابن عمر قال أما أنا فأتمنى الجنة أنا أوزجنه. قال ابن عمر فوالله لقد رأيت عروة عروة ابن زبيح إماما للمدينة. في الفقه يقصده الناس من كل مكان. ورأيت مصعب ابن زبيح واريا على العرائط. ورأيت عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين. حقق الله الثلاثة التي, التي تمنيناها في الكعبة وأنا أنتظر أن يحقق الله لي الرابعة. انت نسيت في ذا. عليهم متك خليك رجل فنحن مسؤولون أيها الشباب عن دين الله جل وعلا يعني أشغل نفسك بما يفيدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أنا لا أدعو إلى هذا الدرس بالذات إنما أدعو إلى أن تغتنم وقتك في أي خير إن شاء الله حتى لو لو تدعب ضغط لو تجري عشان تقوى بدنك إنما شد حيلك على الجهاد وسبيلونك ولا قلت له ايجل لك اخر الشارع يقول لك لا وقف تكس مش قادر لو قلت له انزل هات عشر ضغط ينزل ويطلعش فين الجهات يسابلون الجهات يسابلون ايه يعني انت فاكر ابوك هو لا يشتري السلاح يحارب انت انت اللي تخاتل اعداء اولا يتدربون احبار اليهود احبار اليهود يتدربوا على السلاح جو المعابد والله يدرب على السلاح جوه المعابد فميل يحب المسئولية إلا بتحملها أنت أن ري عصم كان يقول للمسلمين العرب في بعض الولايات الطبراني والذي نفس بيده إن لم تقوموا به لا يقوم به أحد غيركم ولن تعاوز تستبدل فتعذب وإن تتولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكون أمثالكم يا أيها الذين أمانوا من يرتد منكم عن دينه لسوف يأتي الله بقوم من يحبهم ويحبون أذلتنا على المؤمنين عزتنا على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يفضل يرمى فكن أهل المسئولية كن رجلا وأسأل الله تعالى أن يهدي شعبها المسلمين أخ يسأل يقول لي صديق يعمل في فندق الغردقة وأعلم أن ماله حرام وهو يريد الآن أن يشاركني في المشروع بالنصف لكي الطرفين ويسوف يترك هذا العمل إذا كمنا بعمل هذا المشروع فما حكم عملي معه إن كان ماله حرام فعلاً فلا تشرك كان ماله حرام فعلا فلا تشرك يعني كان بيبيع خمر مثلا هناك أو كان بيرابي أو عمل حرام المال يأخذ منه حرام فعلا فلا تشرك لكن أما إذا كان يأخذ مالا على جهد يعمله وإن كان العمل حراما في الأصل لكن هذا المال يأخذه على جهد يفعله يعني مثلا فتح محل هناك ويبيع ملابس واللي بيشتري من الملابس اليهود والكفر، وقاعد بيتفرج على البنات. أنا فعلًا أقول وجودك في هذا المكان مو ببيكون حرام عليك، لأنك أنا لا تأمن على نفسك الفتنة. إنما الفلوس أولها حرام، لا، لأن أنا أقذها عن جود أو عن تجارة. سئلت أقول لك راس شركه نعوذ الله جل وعلا أن يغلك سببا في توبته، لكن إذا كان المال حراما خالصا فلا تشاركه، فنسأو الله تعالى أن يعصمك وإياك من السوء وأن يتقبل منكم صالح الأعمال وجزاكم خيرا. وإن شاء الله تعالى درس الأربعاء نبدأ فيه بإذن الله في فقه أو بقية فقه الطهارة وما أعدنا بإذن الله نزل على الأربع القادم مع فقه المسح على القفين وما بعده إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء إن شاء الله نتناول فقه الطهارة نخلصه في خلال شهر ثم نبدأ بعده في فقه الحج وأسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافئ ونعمل الصالح وجزاكم خيرا وصلي لهم السلام وبرك أعلى يمين وحمد وحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته